هل تمنيت يوما لو أن لديك آلة زمن؟ ليس لترى المستقبل ولا لتغير الماضي بل لتذهب في رحلة واحدة إلى مكان واحد وزمان واحد إلى مدينة يثرب قبل أكثر من 1400 عام لتجلس في حلقة نورانية وتنظر بعينيك إلى وجه قال عنه صاحبه هو عندي أحسن من القمر لتشعر بالسكينة وأنت تستمع إلى صوت لم يكن صاخبا بل كان فصلا واضحا لتشعر بدفء ابتسامة كانت هي أغلب ضحكه هل تمنيت أن تعرف تفاصيل التفاصيل؟ ليس فقط عن غزواته وتشريعاته بل عن كيف كان يمشط شعره؟ ما هو عطره المفضل؟ كيف كان شكل نعله؟ كيف كان يماذح طفلا صغيرا؟ قد تبدو هذه أمنيات مستحيلة ولكن ماذا لو أخبرتك أن هناك كتابا واحدا هو أقرب ما يكون لآلة الزمن الروحية هذه؟ كتاب إذا قرأته بقلبك شعرت وكأنك تراه أهلاً بكم في كنوز السيرة واليوم نفتح معا صفحات كنز فريد كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمزي دعونا نبدأ من البداية من هو العبقري الذي جمع لنا هذه اللوحة الفنية؟ إنه الإمام الترمزي أحد أعظم علماء الحديث وتلميذ الإمام البخاري. لم يكن الترمزي مجرد ناقل للأحاديث، بل كان فنانا في الترتيب. لقد فهم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتمل إلا بمعرفة تفاصيله. فصنع لنا هذا الكتاب ليكون بمثابة ألبوم صور الناطق يرسم لنا بورتري كاملا لرسول الله. كلمة الشمائل لا تعني فقط شكله الخارجي بل هي الهوية الكاملة خلقه صورته الجسدية من رأسه إلى قدميه وخلقه روحه وشخصيته وأخلاقه وحياته تفاصيل يومه من استيقاظه حتى نومه الكتاب يبدأ بأكثر الأبوار بتأثيرا باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل معي أنت تجلس مع الصحابة وهم يتصابقون لوصفه علي بن أبي طالب يصفه فيقول لم يكن بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين أي قوي البنية إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب أي كأنه ينزل من منحدر تخيل هذه المشي المليئة بالقوة والثقة أنس بن مالك خادمه لعشر سنوات يقول أنه ما مسست حريرا ألين من كفه ولا شممت عطرا أطيب من رائحته هل تستشعرون معي؟ لمست يده ألين من الحرير ورائحته الطبيعية تفوق أطيب العطور ثم ياتي جابر ابن سمرة ليحسم المقارنة الكونية الأجمل رأيته في ليلة إضحيان مقمرة وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر هو عندي أحسن من القمر هذا هو المدخل جمال يأسر القلب قبل العقل ولكن الترمذي لا يتوقف هنا بل يأخذنا بيدك لندخل إلى بيته ماذا ستجد في بيته؟ لن تجد قصورا ولا طرفا ستجد فراشا من جلد محشو بليف النخيل نعم فراش قائد الأمة وحبيب رب العالمين وعندما سئلت السيدة عائشة ماذا كان يفعل في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب بشاته ويخدم نفسه توقف هنا للحظة هل يمكنك تخيل هذا المشهد؟ قائد يغير وجه التاريخ يعود إلى بيته ليخيط ثوبه بنفسه؟ هذا هو التواضع في أسمى صوره أما عن طعامه فكان لا يعيب طعاماً قط إن اشتهاه أكله وأن كرهه تركه أدب رفيع حتى مع أبسط الأشياء لكن هل كانت هذه البساطة تعني أنه كان عبوساً أو متجهم الوجه؟ هنا تأتي مفاجأة الأجمل يقول عبد الله بن الحارث ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتسامته كانت جزءاً من حضوره وكان يمازح أصحابه لكن بقاعدة ذهبية إني لا أمزح ولا أقول إلا حقاً مثل تلك العجوز التي جاءته تطلب منه الدعاء لتدخل الجنة فقال لها مازحا يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز فبكت المرأة فتبسر صلى الله عليه وسلم وقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز فإن الله يعيدها شابة بكرا مزحة تتحول إلى بشرى عظيمة هذا هو فنه في جبر الخواطر إذن لماذا هذا كتاب مهم جدا لنا اليوم في عالمنا الرقمي السريع والمادي لأنه ليس مجرد معلومات بل هو علاج ودواء أولاً هو وقود المحبة كلما عرفت تفاصيله أحببته أكثر والمحبة هي مفتاح الاتباع ثانياً هو خريطة طريق للأخلاق هل تريد أن تعرف كيف تتعامل مع الغضب؟ كيف تكون متواضعاً؟ كيف تشكر على النعم؟ افتح الشمائل ثالثاً هو مصدر للسكينة في خضم ضجيج الحياة قراءة صفاته الشريفة تملأ القلب طمانينة وسلاماً وتذكرك بأن العظمة الحقيقية تكمن في البساطة والرحمة والعبودية لله كتاب الشمائل المحمدية ليس كتاباً يقرأ مرة واحدة بل هو صديق ورفيق تعود إليه كلما اشتقت إليه وكلما احتجت إلى دليل إنه دعوة مفتوحة لتزيين حياتنا بأخلاقه لنكون حقاً من أتباعه في الختام هذا الكتاب يتركنا مع سؤال واحد إذا كانت هذه مجرد أوصافه المنقولة بالكلمات قد فعلت في قلوبنا كل هذا فكيف بمن رآه وعاش معه؟ اللهم لا تحرمنا شرف رؤيته وارزقنا شفاعته واجمعنا به في جنات النعيم شكرا لاستماعكم وإلى لقاء جديد مع كنز آخر من كنوز السيرة